وَل إنِن قُلْلتَ إكَُّ بَعثونَ مِنْ بَعْد الْ المَوْوتِ لقولولًا الذيينَكَفرَوا إه إِللاا سِحْر مُبين وَِن خَرْنَ عَنْهُمُ الْ العذابَ إلَ أَُّةٍ معْدودَة لا يَقول َّماَا يَحبِسُه أَلا يَوْمَياتاتِهم ليسَ مَصوفًا عَنْهُ وَحاقَ بِهِم ما كانَانوا بِهِ يَستَْهْزئون وَلاإ ذقَنَ ل سَان مِا رَحْمَةثَُّ نَ زَعْنهاَا مِنْهُ إنهُ لا يَأُوس كَفُور وَل إنن ذَقَنَاهَُعمَا بعَْ ضَرَّ أَمَسَّةُ لَا يَقولولَّ ذهبَبَ السَّي آاتُ عني إِهُ لَفرَِحم فَخُور إَِّا الذي نَ صَبَروا وَعملِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولائِكَ لَهُم مَغْفرَِةُ وَأَجرٌ كَبير. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مَّا يُحَا إِلَيْكَ وَالضَّائِقُونَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَئِذَا أن أُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابٌ وَلَا هُمْ مَعْهُ فَأَنْتَ عَلَيْهِ حَفِيظٌ ۚ فَمَا لَكَ تَعْتَذِرُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَإِنْ أَقُولُوا إِلَّا مَا قُلْ فَاتُبْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَاتٍ وَدَعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ لَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُمْ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إني لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ لَّئِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ <سؤال> الَّذِينَ <سؤال> كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَعْمَيْتَ عَلَيْكُمْ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَلَا قَوْمٍ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم بِهِ الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن ردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّامَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ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 قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وَإِنَّ وعدك الحق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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يَا يَهُودَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ إني توكلتُ علىى اللهِ رَبّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دََّت اللههُآخِذُم بِنصيَتِهَا إِ رَبّ على صراطٍ مُستَقِيم فَإِن تَوَّ فَقدَدَبَ لَغْتكُم ما أُرصِْلتُ بِهِ إلَيْكُم وَيَسْتَخلِفُ رَبّ قَوْمًا غَيْركُم وَلَا تَذُّونَهُ شَيْئ إِن رَبّ على كُلّ شَي حَفِيظُ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 وإننا لَفِي شك مما تدعونا إليه مريبا قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني مِنَ الله إن عصيته فَمَا تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية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 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 بعيد صدق الله العظيم